وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد روى الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فطباطأ يحيى عليه السلام فقال له عيسى يا يحيى إن الله أوحى إليك بكذا وكذا فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى يا عيسى إني أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع يحيى ابن زكريا عليهم السلام بني إسرائيل في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرف، وقال لهم إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا وَإِنَّ مثل مَن أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ وَأَسْكَنَهُ وَقَالَ لَهُ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ دَارِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عبده كذلك وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت وأمركم بالصيام وإن مسل ذلك كمسل رجل في عصابة من الناس معه سرة فيها مسك وان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وامركم بالصدقه وان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فاوسق يديه الى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال انا افتدي منكم بالقليل والكثير ففدا نفسه منهم وأمركم بذكر الله تعالى وإن مثل ذلك كمثل رجل أسرع العدو في أسره حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه وإن العبد ليحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس امركم امركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى اول الخمس ان تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا جاء في الاسر القدسي وقد ذكر به ابن القيم في المدارك مع ذكره لضعفه يذكر هذا الأثر كثيرا ويذكر به أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلقوا ويعبد غيري أرزقوا ويشكروا سواي خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعب أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكون إلي الشرك ظلم عظيم فدواوين الظلم سلاسة ديوان لا يغفره الله تعالى وديوان لا يترك منه شيئا وديوان لا يعبأ به أما الذي لا يغفره فهو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والذي لا يقرك منه شيئا ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص من المظلوم حتى يقتص للمظلوم من الظالم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار قال لا هو الذي فعل حسنات كثيرة ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته يأخذ من, سيئة يأخذ من سيئاتهم فيكب بها في النار والعياذ بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من المرور على الصراط حبسوا بخمطرة لماذا؟ قال يتقاصون مظالم كانت بينهم يتقاصون ما كانت بينهم ما فائدة هذه المقاصة وقد خلفوا جهنم وراءهم وعبروا الصراط ونجوا من العذاب فما فائدة المقاصة إذن فائدتها أن يرتفع بها أقوام في درجات الجنة وينخفض بها أقوام وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت كيف ينصب الله عز وجل وجهه لوجهك وأنت تلتفت من تكون أنت من تكون حتى تلتفت عن الله عز وجل الذي نصب وجهه لوجهك انظر إلى حال السلف ما الذي قام بقلوبهم في صلاتهم بعض السلف يقوم إلى الصلاة فتظنه الطيور جزع شجرة فتقف على كتفه وبعضهم يهدم جدار المسجد الخلفي ولم يلتفت ولم يشعر به وعبد الله بن الزبير يصلي وقد نصب الحجاز الثقافي المنجنيخ يرمي به الكعبة فيأتي الحجر فيذهب ببعض سوبه فلم يلتفت وأخوه تقطع قدمه في الصلاة أرادوا أن يغيبوه بخمر قال لا لا أستعين على قدر الله بمعصيته إذا دخلت في الصلاة فاقطع قدمي وآخر من السلف يقول إذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة بين عيني والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنر عن يساري وملك الموت من خلفي وأجعله آخر صلاتي هؤلاء الناس من الذي قام بقلوبهم حتى يصلون هكذا وزين العابدين علي بن الحسين يرى وهو يتوضأ وقد اصفر لونه فيذكر له ذلك لماذا يصفر لونه وهو يتوضأ ماذا يقول يقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم هذا كان حالهم فما هو المعنى الذي ال... وصل إلى قلوبهم ولم يصل إلينا ما الذي علموه من معاني أسماء الله وصفاته ولم يصلنا تلك المعاني ما الذي علموه من صفات الكبير والعظيم والجليل والمجيد والجليل وما الفرق بين هذه الأسماء ومعانيها ما الذي قام بقلوبهم من المعاني لهذه الأسماء حتى يخشعوا هذا الخشوع ويخضعوا هذا الخضوع في صلاتهم لله رب العالمين يكفي أن تتأمل آية واحدة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقول ابن عباس السماوات السبع في يد الله سبحانه وتعالى كالحبة في كف أحدكم من تكون أنت كنت أذكر يوما أن أبا حامد قال إن مثل الإنسان ابن آدم بالنسبة لهذا الكون الواسع كمثل النملة تعيش في حفرة الحفرة تحت جدار قصر الملك نملة تعيش في حفرة تظن أن الحفرة واسعة عليها وعالمها واسع جدا هذه الحفرة تحت جدار قصر الملك أتدري هذه النملة كم سعة القصر ما فيه من الحجرات ما فيه من الصالات كم فيه من الجنائن كم فيه من الحمامات كم فيه وكم فيه لا تدرك ذلك نحن هكذا بالنسبة للكون ذكرت ذلك قال ها فذكر أحد الحاضرين قال ده كان أيام حامد الكلام ده ده دلوقتي وقد اكتشفنا مجرات لم تكن مكشوفة من قبل فالأمر يختلف من تكون أنت ومن معنى الذي وصل إلى قلوب هؤلاء السلف حتى يصفر لونه والآخر يذهب الحجر بسوبه والآخر تقطع قدمه وهو في الصلاة أي خشوع وأي خضوع وأي معنى قام بقلوبهم ولم يصلن هذا المعنى الأبدان شابهت الأبدان ولكن هل القلوب شابهت القلوب البول شاسع فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فلا يلتفت بوجهه ولا حتى بقلبه عن الله سبحانه وتعالى وأمركم بالصوم وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صر فيها مسك الكل يعجب من ريحه وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا الخلوف الناتج عن ترك الطعام والشراب مستكره في طبائع الخلق محبوب لدى الخالق سبحانه وتعالى لأنه أسر طاعة وأسر عباده هل هذا واقع في الدنيا أم في الآخرة واقع في الدنيا وواقع في الآخرة هذا الخلوف عند الله طيب في الدنيا ويظهر أسره ونتيجته كذلك يوم القيامة كما يأتي الشهيد ينزف دما اللون لون الدم والريح ريح المسك كذلك يأتي الصائم فمه ينطلق منه المسك أو ريح المسك جزاء وفاقا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة فكل عمل هنا له نتائج وآثار مترتبة عليه تظهر يوم القيامة والمؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة والمتكبرون كأمثال الزر يتأهّم الناس بأقدامهم وأمركم بالصدق وإن مسأل ذلك كمسألة رجل أسره العدو فجعل يديه في عنقه وقدمه ليضرب عنقه ففدى نفسه بالقليل والكثير فالعبد يعتق رقبتهم من النار ويفك أسره وينقذ نفسه بالقليل وبالكثير ولا تحتقرن من المعروف شيئا واتقوا النار ولو بشق طمره وأمركم بذكر الله تعالى وإن مسل ذلك كمسل رجل أسرع العدو في أسره حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى. أنتم تعلمون أن أزكار الصباح والمساء فيها من الأزكار صباحا ما يحفظك إلى المساء وأذكار في المساء تحفظك إلى الصباح منها قراءة كل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وآية الكرسي وآية الكرسي من قرأها صباحا يحفظ إلى المساء من قرأها مساء يحفظ إلى الصباح وعليكم بصورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة ومن قال هذا الزكر مئة مرة كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان ما هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي